وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا فَجَاءَهَا بَأْسٌ نَبَائِتٌ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعَوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسٌ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 قال خرج منها مذو ممدحورا لمن تبعك منهم لأملا أن جهنم منكم أجمعين ويا مسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لَهُمَا ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نَهَاكُمَا ربكما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 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدد ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 إنا جعلنا الشياطين أولياء ل الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أبا أنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أَتَكُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ وَأَقِيمُوا مُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة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 يا بني آدم إنما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكدروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 ما تلى عنت حتى إذا الدار فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اظلون فاتهم عذابا ضعفا من النار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 قادِن جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ أَفَيَشْفَعُونَ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ أَوْ نُرَدُّ فنعمل غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ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 ثم استوى على العرش يرش الليلا النهار يطلبه حفيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين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 وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا فِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتٍ 119. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون 110. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم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 إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه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 وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جاء لكم خلفاء بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة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 113. فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين 114. وإلى ثمود أخاهم صالحا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ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 تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 من الذين آمنوا به كافرون فعقونا قت وعتو عن أمر ربهم وقالوا يا صالح صالحتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين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 ولوَقَنَ إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَتَمْ مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ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 نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس والضر إلى علهم يضرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا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 لَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا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 مَلَأَ الْوَادِ فَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ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 إن هؤلاء متبرون ما هم فيه وباطلون ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلىه وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم.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 ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتمم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى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 وَإ يَرُ كُ آيَةِ لا يُؤمنِنُوا بِهَا وَإِو يَرَو سَبلَ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلَ وَإ يَرَو سَبِيلَ لَا يَاتَّخِذُهُ سَبِيلًا وَإِن يَرُ سَبلَ الغَيق يَاتَّخِدُهُ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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّهِمْ مَعِجلاً جَسَدَ الَّهُ خُوَابٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهمْ سَبِيلًا إِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا, قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الواح وأخذ برأس أخيه يجربه إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء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 اتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ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 يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبايف ويحرم عليهم الخبايف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 فَبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عِيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكنوا منها حيث شئتوا وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم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 فَلَمَّا اعْتَوَى عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ أَذَّنَ رَبُّكَ لَيَدْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ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 فخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيوفعلنا ويقولون سيوفعلنا وإي أتهم عرض مثله يأخذون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 أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُوا عَلَيْهِ النَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنهم اخلدوا الى الارض واتبع هواه فَمَثَلُهُ كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا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 من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعله له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون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 وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَحِفَتُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُم مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبْزِحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ